Why main- Shiranya is one of those who are close In denieren Gamera Nını Tras Deja Tereh Sat Pre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 وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تافيما إلا قيلا سلاما سلاما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 Gur bantirabil ashab al yamin, thulatum mina walain, wa thulatum mina lahirin, wa ashab al shimal mal, ashab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 وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَلَمَ نُبْعَثُ أَوْ أَبَانًا لَّوْلُون قُل إِنَّ لَّوْلِين وَلَآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِقَاتِي يَوْمٍ مَّعْلُومٍ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 فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرايتم ما تمنون أنتم تخلقونهون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 أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أأَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَم نَحْنُ الزَّارِعُونَ لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتمون تَمُوهُ مِنَ المُزْنِ <سؤال> أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَمْ أَنْتُمْ فأنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا تذكرة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 وَأَنْتُمْ حِنَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبَصِرُونَ فَلَوْ لَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرُجِعُونَ هَا إِنْ كُنْتُمْ anda saudara, fAma in kAn min al mukarrabIn, fArOuhu wa rihanu wa jannatun a'imm, wa ama in Fasalamun laka min ashabi al-yamin Wawamah in kan min al-mukathibin al-dalin Fanuzulun min hamimun wa tasliyatu jahim